السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه أما بعد فمرحبا بكم ايها الاحبه الكرام طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنه منزلا اسال الله ان يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرور متقابلين إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه كما أسأل الله جل في علاء لا يخرجنا جميعا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور اللهم تقبل منا صالح اعمالنا واغفر لنا تقصيرنا واستعملنا ما بقينا يا ربنا فيما يرضيك عنا اللهم آمي وبعد ايها الأحبة الكرام نتابع مع هذه التأملات وتلك الوقفات الإيمانية مع سورة بن النضير مع آيات سورة الحشر يقول الله جل في علا لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ هَذِهِ آيَةٌ كَرِيمَةٌ مِنْ سُورَةِ الْحَشْرِ تتكلم الآيات من هذه الآية وما بعدها عن الأصناف التي تستحق مال الفيء ذكرنا فيما مضى أن الفيء وتقسيم الأموال الفيء أن الفيء هو مال يدخل على المسلمين بوجه مشروع من عدوهم من غير أن يقع بين المسلمين وعدوهم قتال من غير كر ولا فر من غير إجاف بخيل ولا ركاب إنما ما يعود على المسلمين بوجه مشروع من غير أن يقع قتال الذي يقع بعد الذي يكون بعد القتال الم الذي يعود على المسلمين بعد قتال بينهم وبين الكفار يسمى الغنيمه تكلم الله جل وعلا عن الغنائم في آيات منها آية سورة الانفال قال الله جل في علاه علمه أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل هؤلاء لهم خمس الغنائم فعلموا أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يأخذون خمس الغناء أربعة أخماس المال الباقي من الغنيمة ينفق على الجهاد في سبيل الله والمجاهدين في سبيل الله يعطى للمجاهدين وينفق على الجهاد في سبيل هذا تقسيم مال الغنائم لكن أما مال الفيء فله تقسيم آخر مرة معنا في المرة الماضية والآيات التي نبدأ مع الآية الأولى منها وهي الثامنة من السورة تتكلم عن أصناف المسلمين المستحقين لأموال الفيء ويأخذون من مال الفيء. وهذه الآيات أيضا تصور لنا شرائح المجتمع, المسلم، شرائح المجتمع النموذجي كما ينبغي أن يكون تصور لنا فيه الصدق والمحبة بين المسلم وأخيه المسلم والبذل والإيثار والتضحية الى غير ذلك من المعاني الكريمة وأيضا هذه الآيات هذه الآية يعني وما بعدها توضح لنا يعني صفات هؤلاء الذين اصطفاهم الله جل في علاه واختارهم ليكون قدوة لمن بعدهم قدوة لجميع من يأتي من بعدهم هذه الآيات تتكلم عن أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين هذه الآية تتكلم عن الصحابة رضوان الله عليهم الذين اصطفاهم الله واختارهم لصحبة خير البشر محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا يقول الله جل في علاء عن الصنف الأول من الأصناف المستحقه للفي قال للفقراء المهاجرين الفقر أمر نسبي يختلف من مجتمع إلى مجتمع بحسب العرف وبحسب القوة الشرائية للأموال يعني ممكن إنسان يكون في مكان معه مئة جنيه فقط ويحسب أنه من الفقراء لأنها لا توفي له يعني عايشا كريما ولا تكفي احتياجاته لكن في مكان آخر ممكن هذه المئة تكون كافية لهذا الإنسان ربما أيام لأنها توفر له أشياء وأشياء وأشياء المحصلة أن العرف هو الذي يحكم في أمثال هذه المسائل ومن حكم الناس فيما تعرفوا عليه بأن من الفقراء كان مستحقا أموال الفيء أو لجزء من أموال الفيء للفقراء المهاجرين هاجروا بدينهم إلى الله جل في علاه هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة لدين الله نصرة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا ما خرجوا بمحض ارادتهم لا أحد يريد أن يخرج من وطنه لا أحد يحب أن يخرج من ملاعب صبا لا أحد يحب منهم أن يخرج وإنما أخرج رغما عنهم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يحب الخروج وما كان يود الخروج لكن أجبر على ذلك واضطر لذلك صلى الله عليه وسلم حتى وأنه وقف على جبل حزوره صلى الله عليه وسلم ونظر إلى مكة وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت فكلمة أخرج رغما عنهم ليس بإرادتهم اخرجهم كفار قريش بعد عذاب مطاردات وتضييق وغير ذلك من الأمور أرغموهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا ليس بإرادتهم إنما أخرجوا رغما عنه من ديارهم من مساكنهم وملاعب صباهم وأموالهم أيضا تركوا كل الأموال رغبة فيما عند الله تركوا الديار الأموال والبيوت والمنازل والزراعات تركوا كل شيء رغبة فيما عند الله جل وعلا اخرجوا من ديار مؤام وموالهم لما راوا ان الخيار أمامهم بين ما عند الله وبين البقاء في وسط الكفار يفتنونهم في دينهم ويحال بينهم وبين عباده الله جل في علاه لكنه مختام الله جل وعلا كما توضح بقيه الايه قال الله جل في علا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم أخرجوا رغما عنهم رغبة فيما عند الله جل وعلا وإرادة وتقديما لما عند الله عن الدنيا وما فيها قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله يبتغون فضلا من الله ورضوانا هذه نيتهم نيتهم وارادتهم وقصدهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ما الذي اخرجكم لماذا تركتم الدار والمال والوطن والزراعات والاعمال والاهل وتركتم كل شيء وتركتم الاماكن التي نشاتم فيها وكبرتم فيها ه هؤلاء الجواب عن هذا السؤال يبتغون يريدون يقصدون فضلا من الله ورضوانه لا يريدون الا رضا الله جل وعلا لا يبتغون إلا وجه الله جل في علا هذه نيتهم طيب وما عملهم قال وينصرون الله ورسوله وهذا عملهم تلك نيتهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وهذا عملهم، وينصرون الله ورسوله، ينصرون دينه، ينصرون نبيه، ينصرون شرعه، يعيشون لخدمة دينهم، لتعبيد الناس لله، لنشر سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تاتي الشهاده من الله الجليل في اعلى صورها وفي اجمل صورها قال اولئك هم الصادقون الصادقون قولا وفعلا الصادقون نيه وعملا الصادقون على حق الذين صدق عملهم قولهم ونيتهم وبرهنوا بالعمل على إرادتهم وجه الله جل في علاء أولئك هم الصادقون أولئك الذين اختارهم رب العالمين ليكونوا قدوة لجميع من يأتي من بعدهم فلا عجب ولا أروى أن يقول لهم رب العالمين فإن آمنوا كل من سيأتي من بعدكم يا أصحاب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم إن امن كل من يأتي من بعدكم بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا إن اختاروا طريقا كل من يأتي من بعدكم يا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وإن اختاروا طريقا غير الذي اخترتموها وإن تولوا فإلا هم في شقاق لا عجب أن يقول الله جل فيه لا مصرحا في كتاب أنه رضي عنهم وأنهم رضوا عنه أنه اختارهم واصطفاهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم ساروا على دربهم لا بد من هذا القيد وهذا الشر لمن يريد أن يدخل في زمرة هؤلاء الأوائي هؤلاء الصادقون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان راضي الله عنهم ماذا يريدون بعد ذلك لا شيء ينال بعد رضا الله جل في علا قال رضي الله عنهم ورضوا عن الايات قال الله جل في علا ومن يشاقق رسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق رسول كن في شق في وادي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وشرع النبي صلى الله عليه وسلم في واد اخر في شق اخر ومن يشاقق رسوله من بعد ما تبين له الهدى تبين له ان الهدى والخير في سنة محمد صلى الله عليه وسلم في اتباع الصحابة رضي الله عنهم قال وما يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير, ويتبع غير سبيل المؤمنين المقصود بهم ابتداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ويتبع يختار يسلك غير سبيل غير طريق المؤمنين يعني الصحابة رضوان الله عليهم نوله ما تولى هذا مصيره الذي يختار طريقا غير طريق الصحابة لا يختدي بهم لا يجعلهم القدوة لا يجعلهم الأئمة إنما يختار غيرهم ويقدم غيرهم ويعظم غيرهم ويتبع غيرهم ولا حول ولا قوة إلا بالله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنما وساءت مصيرا هذا هو الصنف الأول من الأصناف المباركة من المجتمع المسلم كما ينبغي أن يكون هذا الصنف الأول من الذين اختارهم الله قدوة للعالمين قدوة لجميع من يأتي من بعدهم قال الله عنهم للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون اخرجوا لماذا لماذا تخرجوهم يا هؤلاء الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله الأمر كله أمر دين وأمر تضحية لأجل دين اختاروا خدمة دين الله جل وعلا رفعهم الله وأجعلهم قادة للدنيا وقدوة لجميع من يأتي من بعدهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوان هذه نيتهم وينصرون الله ورسوله هذا عملهم أولئك هم الصادقون». نالوا أعلى شهادة ينالها إنسان شهد الله لهم بأنهم الصادقون ونتابع إن شاء الله غدا مع الصنف الثاني من خير البشر بعد الانبياء والمرسلين نسال الله ان ينفعنا وان يرفعنا بالقران وان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته نسال الله ان يتقبل منا جميعا صالح اعمالنا وان يجمعنا دوما وأبدا بالخير وعلى الخير وفي الاخره في الفردوس الاعلى اخوانا على السرور متقابلين مع سيد الأولين والاخرين حبيبنا وشفيعنا وامامنا قدواتنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن وله أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.